ورزق كريم والذين تعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليف ويرى الذين أوتوا العلم الذين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 فَإِنْ شَأْنَ خَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُصْطَعَ عَلَيْهِمْ كِتَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَ الْفَضْلِ يَا أَجْبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ أَن يُلَنَّ ثِقَالَهُ وَقَدَّرْتُ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ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 وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الواسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دا الأرض تأكل من سأتها فلما خرت بينة الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيب لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال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 ذواتين أفل خمط وأكل وشيء من سدر قدير ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجاذي إلا الكفور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 إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل وَإِنَّ نَاءً أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرُنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿103﴾ إِنَّ جَمْعَنَا بَيْنَ رَبِّنَا ثُمَّ يَفْتَهُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قل أغني الذين ألحقتم به تركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا فَتَلْنَتِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ يَعْدُوْ يَوْمًا لَا تَسْتَخْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ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 دا انتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنهار يفتنوننا ان نكفر بالله يفتنوننا ان نكفر بالله ونجعل له ءالها وَاَشَرّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا عَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَغلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يعملون؟ وما صلنا في قرية من نذير إلا قال مُتَرَفُوجا إنا بما أُصِلْتُم به كافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأُولَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 من وعمل صالحاً، إلا من آمن وعمل صالحاً، فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملو، وهم في الغرفات آمنون، والذين سعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون.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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاثٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْقُدُ آذَانُكُمْ يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفتم مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر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 فكيف كان نكير قل إنما أعركم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن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 قل إن ربي يقذف بالحق علام الهيوب قل جاء الحق وما يبذئ الباطل وما يعيد قل إن ضليت فإنما أضل على نفسي وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَانِ إِذْ بَثُّوْا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لهم التناوس من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل